بسم <تصفيق> الله الرحمن الرحيم كل هو الله أحد Allah! I don't know. Before we do that, let's go. we <laughs>